هلا بالنور يوم أقبل علينا ضوى شاطي المحبة والتقينا هلا بالشوق يوم أمطر سحابة تقى قلبي وقلبه وارتوينا هلا بالنور يوم أقبل علينا ضواشة طي المحبة والتقينا هلا بالشوق يوم أمطر سحابة سقى قلبي وقلبه وارتوينا ضحك ثغر الليالي يومي شفتا رقص ورد على راحة يدينا نغني بالسوى الف والمشاعر تحت غصنا المحبة قدس لنا حقيقة تحب صادق فاح زهراء سقانا من رحيقة واهتنينا هلا بالنور يوم اقبل علينا ضوى شاطي المحبة والتقينا هلا بالشوق يوم امطر صحابه سجى قلبي وقلبه وارتوينا كأن العالم بكفة وحنا بكفة بين فل وياسمينا تسابقنا سعادة وحضنتنا خيول الحب بشوق وسعينا أحبة والمحبة من إلهي عساها دائمة مسي علينا محبة زوج واخوان ورفقه قبل هذا محبة والدين حقيقة حب صادق فاح زهره سيقانا من رحيقا هلا بالنور يوم قبل علينا ضوى شاطي المحبة والتقينا هلا بالشوق يوم انطر سحابا سيقى قلبي وقلبا ورتوينا